صلت علي الأشفار جسير رسول المختار يا صغر صارت تبحيتي بتروها دور منصيبتي رسول المختار جسير رسول المختار تبطي الرسول المصطفى عن العلاك اللي الخالج دبحي ومصابي ما خفى عن المصاب إني الأزل بالجعب البارم والصفى أنا اللي ذي دمي جرى جسم الفدى بالطفصفى بيدي تسمعيل للحيل العظيم التقوي وجان من خضبه شيبيتي ذكروه دوم مصيبتي وتدير رسول المختار تدير رسول المختار رو حدا سيف فيك يشير للصول المختار يشير للصول المختار يكروني مني العذب اللي من وعلي يزيد حر تو بدايا علي متحشمه صار خطف علي وتحن وعيالي, وعيالي ما اخذها الغمه يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا هدو <محن> مصيبتي soy el mukhhtar dikruni w ana buhditi ya shi'iti feni سبعين ألف مرض علي إلا الصدى أنت الغريب بوحدتك ببحك القرى بموعدتك غاب gabra an an-dur-sohb-ayti, fikru ha-do-mum-soe-di-ti, jad-di r-rasul-i-l-mukhtar, jad-di rasul رسول المختار يا شيعة ذكر بمصرعي وبجبهتي صواب الحجر تهمي لمشاعب بالقالب متعدي من عندي الظهار متعدي من عندي الظهار لما انت عنا للشمر مني القفا حزنا حار وبرجلا يرفسني غدا ما تني بن سيد البشار ما تني <تصفيق> بن سيد البشار جليل الديان روحي وها بيتها قربان بالمعشار ارفع شي كويتي لتروها دوم مصيبتي جد الرسول المختار جئني الرسول المختار جئني وبتلمت لي وصبر وعلى الحرام يشبع نظار وعلى الحباب يشبع والجدان اللي مسلبه وصالي وذرها بني لما اتمشي عيدي ذكروا هدو مصيبتي <تصفيق> للشاعر محمد رضا عبد العزيز